أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لبعي الرحمن الرحيم Not Yeah. What? I don't. In that إذا choroja الذين na إلا <تصفيق> That's a I'm ओह जीना